ин нан men وإن أن أقول... خن وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا 124. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأبركم أن تنبعوا بقرةً تاخِذُنا هُزُوًا بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال Kondo and oh.